فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَنِ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا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 وللله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة ويومئذ يخسر المبطلون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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّنَا إِلَّا غُنَّةً ظن وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ